118. وقليل من الآخرين 119. على سرر موضونة 110. متكئين عليها متقابلين 111. يطوف عليهم ولدان مخلدون 112. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تهميما الا قيل ان سلاما سلاما واصحاب يمين ما اصحاب يمين في صدر نخض وَطَْحِ مظُوزَ وَظِلِّم مَمْذُودَ وَمَا إَّ سكذَ وَفَكِهَةٍ كَثة ل مَقَطُعَثِون وَل مَمنُوع وَقُرشَّ إنا أنشأناهن إن شاء فادعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين مِنَ من الأولين وثلة من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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالزون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شُرْبًا هَيِّنًا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبًا هَيِّنًا هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا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 وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أوه آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لََ جونَ إلَ مِقااتِ يَو مِ لُ ثَُّ إِكُم أَهَضَّزدُونَمُكَذذبُون لكِلونَ مِنْ شَجر مِن زَقُّون فَم لئونَ مِنْه فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذلهم هذا نذلهم يوم الدين نحن خلقناكم نحن خلقناكم فلولا تصدقون وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين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 لم جونَ إلَ مِ قافيَو مِ مالُثَُّ إِكُمْ أَهَظَّعَلونَ المُكَذذبُون لآكِونَ مِنْ شَجَ مِن زَقُون فَمَا لئونَ مِنْ هلَ البُطُون فَشَبونَ لَ مِنَ الحَمم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُذُلُهُمْ هَذَا نُذُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَوَمَا أَنتُمْ تَفْكَهُونَ إِنَّ لَمُغْرَمًا بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه عجاجا فلولا تشكرون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 أَثَ بِهذَا الحَذِيفِ أَتُم مُضَهِلُود وَتَجَعلُونَ لِقَكُمْ أنكُْ تُكَذذبُون فَلَل إذ بَلَغَاتٍ حُلقُ وَأَنتُمْ حينَائِذٍِ وَنَحْنُ أقربُ إليهِ مِنكم وَلَكِن لا تُبصِرون فَلَؤلَا إِن كُنتُم غَيْرَ مدينين تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُم صَادِقين فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبين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 ميم وتصنيع جهنم إذ هذا انه حق يقين فسبح باسم ربك العظيم